إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاء وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشيكين ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك اناؤك هم شر البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولى أولئك هم خير البريا جزاؤهم عند ربهم جنات جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.